الله. وعلى من تبع فريقتك امالون الدين اما بعد من شر الاخوه الاعزاء كيف فسرت الصوفيه في القران الكريم سؤالا يوجه عليه اليوم بمشيئه مولانا تبارك وتعالى لقد عرفنا من قبل اعترفاد الصوفيه في البدويه والانصار وعلى خلال القدر ما هو اعتقاد الصوفيه في الله وما هو اعتقاد الصوفيه في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويعرفنا انهم اصحاب عقيده فاسده لا مستقيم صحيح الامن القريب ولا من بعيد وكل على وعد من يرضى بمشيئه مولانا عز وجل ان نعرف ما هي عقيده الصوفيه في القران وكيف فسروا القران الكريم ان الصوفيه قسموا العلماء الى قسمين العلماء سموه شريعه وهؤلاء ما هم علماء الحقيقه علماء الشريعه كالانكال الذين يتخرجون من الازهر وهؤلاء الحقيقه اي هم هؤلاء الصوفيه وهؤلاء الشريعه العلامه اللهي الذي ما اتفق على انفسهم هو لا فلا ياخذون العلم لا من رسول الله ولا من الصحابه ولا من السلف ولا من التابعين ولا من الائمه ولا من العلماء اذا من اين واتكم يا ايها الصوفيه يقول وهذا ضلال وهذا دجل وهذا كذب وهذا ضحك على العقول ولا يعترفون بالبخاري ولا يعترفون بمسلم ولا يعترفون باصحاب السنن ولا يعترفون باقوال الصحابه ليس قال قال عبد الله بن عباس وليس عنده رجل من السعود وليس عنده رجل عمر وليس عنده العائشه يقولون انا اخذ علم من را عن عائشه هل لا تعرفون بهؤلاء انما يدعون قائلين ان الخالد وضحك على الناس بهذا وصدقه المغفلون من الناس صدق علماء الصوفيه ان لهم علم من عند رافع السماء بلا عمل صدق المهابيل والمخاضيل ان الله ينزل عليهم وحيا من بس انما يعترفون بعلم الذن ياتي علماء اهل الدين رب العالمين ثم ماذا قالت الصوفيه قالوا ان للقران لكل ايه ظاهر وباطن الظاهر ياخذه علماء الشريعه البصري اسمعوا على رسول الله ان الحسن البصري ليس صحابي إنما هو تابعي هل عاش الحسن أيام المصطفى لتعرفوا انكم تفتقرون وتصرفون الاحاديث وتؤلفون احاديث ان الحسن البصري لم يكن أيام المصطفى حتى يسمع من المصطفى فما تعالوا نقل حديثا اخر ورسلوه الى عبد الرحمن بن عاو وقالو ان عبد الرحمن بن عاو قال ان عرش الرحمن مكتوب عليه لكل ايه ظاهر وباطن اتحدى العالم كله لو كان هناك حديث بهذا اتحدى العالم كله لو شائي بهذه الحقيقه عن عبد الرحمن بن عوف او غيره حفيفوا لفوه لفوه ليوهم الناس انهم على علم الله عليه وسلم والحبيب المصطفى يقول من كذب علي متعمدا فليتوقع مقعده من النار وهم كذبوا على رسول الله متعمدين ثم تعالوا ان الصوفيه فعلت بالقران ما فعله اليهود لفس ما فعله اليهود بالقران ماذا فعلت اليهود بالقران عندما تقرا كتب التفسير ترى مكتوبا فيها هذه من الاسرائيلات هذه الروايات المكذوبه هذه الروايات المرجعه الاسرائيلات ما معنى هذه الكلمه الا بني اسرائيل اليهود اراد ان يحرفوا القران الكريم ان سقط اداه ليحرفوها ويزيدوا وينقصوا فيها ولكن الله كان من ورائهم محيط انا نحن نزلنا الذكر والا له لحافظون لا يستطيع احد على وجه الارض مهما كانت قوته koi kura ضمن تحريفه وتكثيرها والصوفيه فعلت هذا وفعل اليهود هذا لانه من قديم الزمن يليقون المقابع الكبرى في العالم الصوفية فعلت ما فعلته اليهود لم يستطيعوا تحريف القرآن فدخلوا من باب التفسير اخذ الايات القرانيه وفسروها على هواهم هم وقالوا هذا ياكل ملعون بالله ياكل مباشره من, من عند رافع السماء بلا عمل والف كتب التفسير اخذت الصوفيه وقراؤنا فيها اسمع الى اسماء كتب تفسير الصوفية. اسمع الى اسماء هذه الكتب الذي تنضح رسوم الزعافه له الكتاب اسمه فصوص الحكمة لابن عربي وله كتاب في التفسير اسمه عرائس البيان وله كتاب في التفسير اسمه التفسير الاشاري وله كتاب في التفسير اسمه الصلمي وله كتاب في التفسير اسمه القصطري هؤلاء هم ما كتبوا التفاسير عند الصوفيه لا يعترفون بابن ولا يعترفون بالقرطبي ولا يعترفون بالطبري ولا يعترفون بالانسى ولا يعترفون بالرازي ولا غيرهم ذكر في القران الكريم على اواهم وصدقه المخاضين من الناس صدقه المجانين من الناس تعالوا لنعرض لكتب التفاسير الصوفيه وكيف فسروا القران الكريم اذا فتحت هذه الكتب وقرات تفاسير القران فيها كنت لا حول ولا قوه الا بالله ولا العرف في قوله تعالى عن ادم الله تعالى جعل ادم خليفه في الارض خليفة يطبق شرع الله ويطبق احكام الله فكيف فسرتها الصوفيه قالت ان ادم خليفه الله في الارض اذا فلا بد وان يكون عند ادم علم من علم الله لا بد ان يكون عند ادم علم الله ولا يمكن ان يكون الماضي التي اعتقدها ونادى بها ابن عربي ما الحمار وما الكلب وما انا الا الله يعتقدون في هذه العقيده يا ادم انت خليفه الله رب العالمين في الارض فجعلوا آدم هو الله والله هو ادم إذا تكلم ادم فالله هو الذي يتكلم عقيده الله جده وان تقول عنها انها عقيده مجانين ثم تعالى الى قوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به ومعنى الايه يعني يا ربنا لا تحملنا طاقه لا نقوى عليها ولا تحملنا بلاءا لا نقوى عليه اقدرونا كيف تفسرونها كيف تفسرون لا طاقه لنا به قَالُوا إِنَّ مَا ما لا لَفَقَ شفا فعف من عشق امراه وكان عفيفا في عشقها ومات مات شهيدا يصبوه الى المستشفى والمشتهى منه مريضا كان الاولى ان تنسبوه الى العندليب الاسمر قال مات شهيدا من مات في للمركوب هذا يليق بعبد الحليم الا وليقه لصاحب العزه والكرامه محمد لصاحب الدعوه العصماء محمد يا من تكذبون على رسول الله هل الرسول قال من عشق قالوا به اي لا تحملنا اشقا لا اقوى عليه هذا كلام هذا كلام يقال على كتاب الله ثم تعالى الى ايه اخرى في قوله تعالى أفلا يررنا الا يرون ان باثي الارض ونقشها من اسرافها الارض هل هناك خلاف على أن كلمة الأرض هي الأرض التي نعيش عليها هل يختلف احد فيها كيف خصص كلمة الأرض قالوا إن الارض ليس في الأرض التي نعيش عليها المحصول بهذه الارض في بدل الانسان في البدل قالوا على الارض بانها البدل كلا له من الله تعالى يقول تلقصها من اطرافها قال نعم البدن عندما يشيخ ويكبر فان اعضاؤه تلقص شيئا فشيئا فلان هذا عندما يكبر في السن ويشيخ بدنه تنقص عينه تنقص الرؤيه وينقص سمعه لا يخشوا التراث فقل حركه يده وقل حركه قدميه اقرا التفاسير كلها اقرا تفاسير العالم كله هل تجد الارض دافئه بمعنى البدن لا الا عند الصوفيه يفسرون القران على هواهم يفسر وهو في الحقيقه الشياطين صوحوا الى الصوفيه بهذه المعالي فكتبوها في كتبهم وضحكوا على الناس بها وصدقها من من الناس وصدقوا ان الصوفيه على علم وعلى علم عندهم ثم تعالوا في قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق لو جئناك بقبل صغير بصبي في المرحله الابتدائيه فسرها لك جبريل عليه نزل على المنشطه صلوات الله وسلامه عليه وولد سيدنا محمد وقال له اقرا يا محمد فقال له الحبيب ما انا بقارئ والله انا لا اعرف القراء كل كان اميا لا يعرف القراءة والكتابة اذكر يا محمد ما انا بقارئ يا جبريل هذا هو ما لا هذا كل ما كتب في كتب التفاسير كلها فكيف تختصروها اسمع لي الهبل والهبل والجنون وشبرين عندما دخل على محمد غيبل وقال له اقرا يا محمد محمد كان وصف شعار النبي بالحضر جبريل هذا كلام الصوفية وعرف انه جبريل قرأ له القران واعطوني تفسيرا واحدا فيه هذا الكلام اعطوني تفسيرا واحدا فسرت في فيه هذه الايه الكريمه بهذا التفسير ان علماء الصوفيه بهذا التفسير في هذه الايه اذا قال اشياء لم تكن في رسول الله اثبت انه كان يعرف القراءه والله كذب الصوفيه ووصف رسوله بانه النبي الامي انما يعرف القراء الصوفيه ادعوا ضد انه كان يقرا والله انفي عن نبيه انه كان يقرا الصوفيه اراد ان يثبت ان الرسول كان عنده القران حتى قبل ان ينزل جبريل الرسول كان عنده القرآن حتى قبل ان ينزل جبريل في اعتقاد الصوفيه اسمعوا يا صوفيه والله يقدمكم من فوق سبع سماوات الم تقرؤوا قوله تعالى لسيدنا محمد وما كنت تدري ما الكتاب يعني اي انا على القران الكريم ولا حرفا واعدا على القران قبل ان ينزل عليك جبريل المتقون صفيه قوله وتعالى لسيدنا محمد ان انزل الله قرانا عربيا لعلكم تفكرون وقال لسيدنا محمد وان كنت من قبله لمن غافلين فكن تعلمن الله أن ان الناس أن محمدا كان يعرف القران قبل نزول جبريل وهذا كذب هم الفوا رواه من عندهم الفوا الشطر من عندهم قالوا إن جبريل نزل على سيدنا محمد ذات يوم فقال له المصطفى يا جبريل اطريما الذي يحيط القران في السلام قال يا اكرم يا محمد قال الرسول يا جبريل انزل اصعد الى السماء فترى هناك سفاره الخضراء انزل الى من هو يقف وراء الستاره وستعرف من الذي يعطيك القران لتنزل به عليه فهو سيدنا محمد واذا جبريل ينزل ويقول له يا رسول الله منك والي الله ايضاً لوجود لذا هل سيدنا محمد ينزل القران لجبريل في السماء ثم ينزل جبريل يعطيه لمحمد على الارض كلام لكان تصدقه وتبت وان تغي عقلك كلام مجاليل كلام خادين لا يمكن ان يقوله اصحاب عقيده سليمه ابدا ثم تعالوا شوهوا الرسول على انه مخلوق من النور وهل كذابون كذابون يا صوفيه ان سيدنا محمد لم يخلق من النور ابدا ابدا اسمعين الباري وهو يقول سيدنا محمد كل انما انا بشر مثلكم كلهم يا محمد كل الصوفيه المخادين يا محمد كل المهابيل يا محمد كل انما انا بشر مثلكم مثلكم فليكن انما انا بشر فقط انما مثلكم مثلكم والبشر جميعا خلقوا من الطين وسيدنا محمد خلق من الطين رغم الفلسفيه خلق من الطين انما انا بشر مثلكم الفرق بيننا وبينه انما يوحى الي النبي يوحى الي النبي نور في هدايته النبي نور في تعاليمه وليس نورا في خلقته لو النبي خلق من الله ما كان يقول قدوه حسنه لمشي ورائه لو لم خلق المصطفى من الله كنت اول واحد لا اسير وراء رسول الله وانه لو كان نورا خلق من النور مثلا للبشر ان يقول له محمد قدرة حسنه لو قلت لك كن كريما كرسول الله فتقول لي لن اكون كريما كرسول الله لماذا لان الرسول خلق من النور وانا خلقت من الطين فكيف اكون كريما مثله لو قلت لك كن شجاعا كمحمد فتقول لي لن اكون شجاعا كمحمد لماذا لانه خلق من النور وانا خلقت من الطين فكيف اكون مثله لو كان النبي و لا كان لنا عذرا امام الله يوم القيامه لا قال الله لنا بما لم تكونوا على نهج حبيبي محمد وقلنا لله كيف نمشي على نهج حبيبي محمد وقد خلقته من النور ورحل من الطين فحتى لا يكون لك حجر اباب الله يوم النبي والرسول مخلوقا من الطين مثلك حتى نكون قدوه حسنه تمشي وراءه ان النبي لم يخلق من النور انما الذين خلقوا من النور هم ملائكه فقط نبينا الله محمد قل انما انا بشر مثلكم, مثلكم يوحى الي يوحى الي هم تعالوا الى ايه اخرى كيف بصر روح فقا له عن مريم يا ليثنيت قبل هذا وكنت نسيا منسيا الاوه معروفه معروف الشرحها مريم عليها السلام لما بشرت بعيسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام وجاء عيسى ومريم لم تتزوج وخافت على نفسها من كلام قومها فصارت دينها وان لم تتزوج يا مريم حتى أن يوسف النجار قابل مريم لا ما لا كان غيركم راى ثورين ومازال قومه في ضغيه